يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتي نبي بهتان يفتريه بين ايديهن بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور.